السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ورد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي أقوى من آخر الزمان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم نرجو من فضيلتكم توضيح لنا أوصافهم وما هو وجه المعقل هؤلاء الحوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أهل طاعة وعبادة وأن الواحد من الصحابة يحقظ صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم لكن, ولع... لكن هذا العمل لا يجاوز تراقيهم يعني ما ينزل إلى القلب ولا يد لله فيمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية والسهم إذا ضرب الرمية مرق بسرعة وخرج من, الط... من الجانب الآخر فهما كذا يمرون باللسام مروها سريعا كسرعة هذا السهم ثم يخرجون من صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتالهم لأنهم وإن تشددوا في الدين فهم مارقون منه لو فتشت عن قلوبهم لو وجدتها سوداء صمع لا يصل إليها الخير ولا الماء ولا يدل الله لأن إيمانهم في الظاهر وهذا في الحقيقة الشيء يجب علينا أن نحاسب أنفسنا فيه لأن بعضنا تجد يكره المعاصي من الناس وينفر منها وينكر عليهم ويسبهم لكن ما وصل الإيمان إلى قلبه تجد في إعباداتهم مهملا لا يحدث قلبه صلاته ولا ينيب إلى ربه ولا يجد أنه مذنب إذا أذنب وهذه من صفات ولهذا قال بعض السلف من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم ومن قال إنهم أقلوا فهو أضلهم ومرادهم بهذا من اشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه هؤلاء الخوارج على هذا النحو ينكرون على الناس ما ينكرون ويشددون عليهم ويجعلون فعال الكبيرة كافر كافرا وهم أكفر منه لأن إيمانهم لم يصل إلى القلب يستمكرون في الظاهر وهذه المسألة الخطيرة والله خطيرة خطيرة خطيرة يجب أن الإنسان يعالج نفسه منها حتى يسلم منها من هذا الشر وهم أولئك ليسوا في آخر الزمان نعم في آخر الزمان بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم سبقوا من عهد الخلفاء الراشدين وهمهم موجودون بل إن بعضهم في عهد الرسول لكن ما حملوا السلاح الذي قال للرسول أن كان ابن عمتك يا رسول الله لما حكم للزبيل من عوام هذا نعمل الخروج والذي قال للرسول لما قسم الغنائم اعدل أو هاي يقسمها ولي جبه وجه الله هذا نعمل الخروج يعني هم يقضون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا ظاهرا يغتدون ظاهرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجاوز تراقيهم أو قال أحناجرهم طيب كيف نحكم عليهم بذلك كيف نعرفهم عن هذه هي اللي يجب أن توقف الإنسان فيها ورد نحن, في نحن ورد فيهم علامات في عدد الرسول الرسول أخبر علامات لهم منها ما وقع في أحجال ما بيطالق رضي رحا مثل الرجل السدي الذي أخبر الرسول عنه ووجد فيه لجال معاوية وغيره لكن نحن الآن ما نقدر نتنعكم على هؤلاء بينهم الخوارج لكن إلا إذا علمنا رأيهم رأي الخوارج عرفنا أنهم منهم مثال ذلك من يرى جواز الخروج على إمة المسلمين من يرى الخروج على جواز الخروج على إمة المسلمين الذين هم مسلمون هؤلاء من هذا رأي الخوارج نعرف إن هؤلاء متشددون في دين الله لكن دينهم لم يتجاوز حناجرهم قلوهم خاوية خالية من الإيمان قولوا أحكاف الأسنان يعني صغار شبابا سفهاء الأحلام سفهاء الأحلام يعني أن عقولهم سفيها لا ينظرون للأواقب ولا يتصرفون بحكمة فهم سفهاء يقولون من خير قول البريع هل المعنى أنهم يقولون قولا خيرا من عند أنفسهم أو يقولون من خير قول البريع أي من قول رسول صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام خير البريع أو الأمران جميعا الصواب أنه الأمران جميعا لأنهم بصحة بلغا فيقولون القول يظن الإنسان حقا وهم ايضا يقولون من قول الرسول عليه الصلاه والسلام نعم صح الله عليه لا هذا غلط يعني يكون الانسان يكون عنده اندفاع وانفعال وغيرها على دين الله عز وجل زائدة غير, يعني غير مضبوطة بحكمة والقلب خالي هذا غلط هذا هو وصل الاخوارج تماما أهم شيء صلاح القلب هذا أهم شيء لنسا إذا صلح القلب سهلت عنده الأمور ورضي بقضاء الله وقتله حتى لو أن الناس صاروا على أسفل ما يكون من الأخلاق والرديلة وهو قد أخلص قلبه فإنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر دون عمف ودون سفة ويكون معنيا بخاصة نفسه وقد مر علينا أن الحسن البصدر يقول والله ما سبقه مؤفوكر لكثرة صلاة ولا ولكن بما وقر في قلبه ولهذا تجه كثير من العامة عندهم من خشة والبكاء عند الوعد والوعيد وغير ذلك ما لسه عند كثير من طلبة العيد فالمهم يا أخواني العناية بالقلب أصلح الله قلبي وقلوبكم العبرة بصلاة القلب نعم بارك يا لأ أخواني من المعاس أنه لأ هو هو حتى لو يعني عرف الأساس عندما قبلت تقول معه بالخلاف أن الحق يجانبه لكن عندما يسمع منه يستميل قلب المخاطر هل هذا صنف يعني يوصح الإنسان بإمتعاد وعدم الكلام معهم؟ نعم نعم أولا هؤلاء الصنف أهل الشغل والبيان يجب أن تجادلهم بحضرة الناس لأنهم كما قالنا بعليه صلى الله من البيان لسحة وربما تجادل ويكون الأهل. الحق معك لكن يغلبك هذا ذاك في البيان فيدل في الحق نعم فلذلك يجب الانسان يكون على بصيره اما اذا كان عنده قدره على الاقناع والدفاع فيجب ان ان تجادل رؤمى من الناس الشيخ ما في شك يا رجل أن انسى ان يوهين نفسه فيتكلم بما استطول خلص منه أن يذل نفسه, أن يذل نفسه. نعم يا سليم الله على ذلك اذن هي نعم ولي على خراب حقيقة ولي على... على النوم, النوم... غينة ما... على... كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حجثاء الأسنان ما, بعد... ما... ما وصلوا إلى النور سفاه الأحلام ما عندهم عقول حكيمة تجد مثلا عنده غيره وانتفال الدين ولكن... ويسح الجماعة المسلمين ويكفرهم ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصغفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعمل منهم أن هذا من الجهة بسبيل الله والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن ماذا أنت جهاء أسألكم هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه ازدادوا نفرة منه وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لأن لا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة والإسلام بريء منه. منه حتى بعد أن فدف الجهاد ما كان الصحابة رضا الله عنه يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد أما هذه هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين أقسم بالله لأننا نجد نتائجا ما في نتيجة أبدا بل هو بالأكس فيه تشويه السمعة ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا اولا ثم حاولنا إسلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان, هذا لكان نتيجة هذا نتيجة, نتيجة طيبة ما تقلم في فتوى بعض المعافرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى عدل أن يخرج وجاهد بنفسه ولا علي أن ينتظر حتى يكون إمامه ورجيك يستجنى بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تتلق إلا نسف أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هنا سامير وجيش وخلافا فما رأيكم في هذا القول فكيف يرجعني فإنان الله وخاتب الإنماء إنان الإنماء ليس يخاتب كل واحد ونرأى الحذر المؤمن وهذا الرجل اذا خرج بدون اذن الامام خالف الجماعه خارج عن جماعته ومخالف الناس خصوصا في افعال هذا قال اذا خرج ثم عذر عليه على انه من, من هذه الجوله صار مسافر صار مسافر بان هذا وهذا الواجب من الانسان يعني لا ياخذ النفوس من من جانب واحد وينظر إليها تعين الأعور العواجب أن يؤخذ بالنسوس من كل جانب ولهذا قال علماء يحرم الغذو بدون إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ضئضه هذا قوما يقرؤون القرآن من ضئضه أي من جنسه والجانع بينهما بينهما بينه هو والاعتراض على ولي الأمر فهو خارجي لكن بالقوم وأجناسه خارجيون لكن بالفعل ولهذا قال فقال ان من ضئضه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز عن أجرهم اللهم وصل القرآن إلى قلوبنا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهذا هو الواقع الخوارج قاتلوا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتركوا أهل الشرك فصاروا يقتلون أهل, أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان نسأل الله العافية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الغمية لئن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عاد بالغ عليه الصلاة في قتلهم يعني حتى لا أبقي منهم أحدا لأن عادا أهلكهم الله بالريح حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وفي هذا تليل على أن هؤلاء الخوارج دمهم حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ندقتهم لأقتلنهم لا وفيه أيضا أن الخارجي قد يكون ظاهر والصلاح وأنه يدعو إلى الصلاح وإلى الإسلاح ولنسى كذلك الرجل هذا كث اللحية يعني عظيما لحية واسعة لكنه نسر الله العافية قلبه خال من الإيمان إذ أنه يقرأ القرآن ولا يتجاوز حنجرة نعم